ونخلو طلعا هضيب وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يف يسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المُسحَرِين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بأيَّة إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بتوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فاعقروها فأصبحوا نادمين